پالا اچھی بو کو ملا جلا فری پلوی سمایہ مہی مانک الناس فتمنو الموت سوچم كنتم صادقين ولن سوادی ول بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنه أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزره من العذاب أن يعمر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 وصليحه وجبريل واميكان الى فان الله عدو للكافرين ولقد جعلنا اليك ايات الدجنات وما يكفر بها إلا أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ اكْفَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ نَبَذَ فَرِيقٌ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 ول لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ پال